حدر <متحدث> حدر بحبك لك كاتب قلم حبي شات حبك يا علي مرسى قلبي كل دعائي هلاشيك بحفظ ربي من عشقتك روح شفتك انت دنيا يا ما قعدم بالخواطر بيك مجنون وحيري حدر حدر حدر حدر على سلامي حدر حدر حدر حدر, حدر, حدر بسمت ايامي عيوني بدموني احملها يامي عيوني بدموني احملها يا ادم <تس> هذا <Plays> هذا هذا حبك نار حدا وحادا وحادا هي حدا آنبي آنبي آنبي آنبي آنبي آنبي آنبي آنبي آنبي حدا حدا <تصفيق> <إمامي> <تصفيق> <آنبي تصفيق> احلى الاماني في عندي حدا اماميه من النيه هياني يا علي علي تعلمك شهر واشوف احلى الاماني ما خلفني حبي ولا حناني ملكي بتنقي صفاتك والمعاني مخضه شهمك حبيبي من رماني انت عمري انت ذخري قلبي يهتف يا علي يا بدايه لا نهايه شهد حبك منهلي هدر هدر هدر هدر اول كلامي هدر هدر هدر هدر حبك وسامي يا الغالي ndao ما يجي نزغور طبعا حبيبي ظل يوافي وبتدحشاشي واصفك بالقوافي يا علي صرت انا اشوفك نبع صافي يا حياتي يا حياتي تضل اسمك تنتيدي ماي خليف بالعواطيف هذا قلبي من يحي هذا حدر حدر حدر حدر دراي وحسامي حدر حدر حدر حدر عمري واحلان يا روحي لجروحي بلسم آلامي يا روحي لجروحي بلسم آلامي يا علي نزلت بالقلوب والوحيد شوقك يبلغ علي المحبوب القلوب دوارتي ما شفتك يا مكتوب بكل حرف حيم حنيني لك مو عجيب ولا غريب طاغى سلطان العاشق حكم قلبي صرت حبي نار شوقك فكري والهامي حذر بك سامي جننني هياني حداه امامي لن ننسى بحر حبك علي سحر جمالك بالمحبه هاجت بروحي شفت مكتوب على انواعك رساله قلبك عاشقني ما ناسيه وصاله قلبي سلم صار مغرم بك ذابك مهجيتي من المحنه انت جنى يا حياتي ودنيتي هدر هدر هدر فدا تسلمي حدر حدر حدر حدر, حدر, حدر, حدر حدر حدر حدر اخر خدامي بحساسي بنفاسي سامي بحساسي بنفاسي نورك سامي هذا حدر الصوتية والتوزيع المهندس أركان سلامي والمهندس ضرغا المحسين بصوت الرادود الحسيني مولا صاحب الكربلاء كلمات شعر الاستاذ نصير ناصر الكربلائي